اللهم اجعل حبي كله لك وسعي كله إلى مرضاتك أنت أعلم بحنين الثكلا وأنت أرحم بأنين الولها يا إلهي وَيَا مَالِكَ رِقَّنَا وَيَا صَاحِبَ نَجُوَانَا وَيَا سَامِعَ شَكْوَانَا سَبَقْتَ بِالْقَوْلِ تَفَضُّلًا وَامْتِنَانَا فَقُلْتَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَالْمُحِبُّ لَا يُعَذِّبُ حَبِيبَهُ فحرم وجوهنا على النار الى هنا قد علم تسكن الجنه من ساكني النار ya tanā ya bughyatunā ya raḥmatunā